كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَتَ تقول الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على ربي العالمين மீன மீன மல கொல பூ தும் கவுன்னூ காலூல இல்ல தகிய ரூப்புல கூல் முஜி கால இன் நீலி அமளி குமில் கோலி ரொம்ப மிம்ம فَنَجَّيْنَاهُ وَأَمْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْقَابِرِ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرَةَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ المنذرين إِنَّ فِي ذَلِكَ மக்கம் وَمَا كَانَ பிசிக்கலும் مُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي كَمُرْسُولٍ آمين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على ربي العالمين وَلَا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا المستقيم ولا تبخسوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ